وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ اضْلَلَ النَّكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن ضَلَّ عَنِّي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَتَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 آل انت ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب